بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس تورت وإذا النجوم. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت فإذا الوحوش حشرت فإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجواب الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضلين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء